ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين وانه لمن الصالحين